آمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون ان لا مغرمون بل نحن محرومون اثر أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون ألتم ألزلتموه من المزن أم نحن المزيلون؟ ألتم ألزلتموه من المزن أم نحن المزيلون؟ لو نشاء أجعلناه أجا جا تشكرون. افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر